إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخف الذنب عن خلقي وبالعسيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي وماذا سوف يحميني أسل النفس بالآمال من حين إلى حيني وأنسى ما وراء الموت ماذا سوف تكفيني كأني قد ضممت العيش ليس الموت تكفيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفتيني سأسأل ما الذي قدمت في دنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني أَلَمْ أَسْمَعْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِي قَافٍ وَيَاسِينِي أَلَمْ أَسْمَعْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ يَوْمَ الْجَمْعِ وَالدِّينِي أَلَمْ أَسْمَعْ مُنَادِي الْمَوْتِ يَدْعُونِي يُنَادِينِي فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني